كتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من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 شَفيعٌ ألا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه, ثم يعرج إليه في يوم كان مقدرا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 وجعل لكم السمع والأبصار والأفئذة قليلا مما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم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 فُرُؤُسُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّنَا مُنْتَقِمُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ولكن حقا قول مني لاملا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا ان ذِقْنَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا خَوْفًا وَطَمَعًا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 نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما لهم وقيل لهم ذوقوا عذابنا وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم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 لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِيهِ مِرْيَةً مِنَ اللِّقَاءِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمًا دون بأمرنا لما صدر وكانوا بأياتنا يقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.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 نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأحصهم أ فلا يبصرون.